وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ وَأَنتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ دار الاخره عند الله صان وصتم من دون الناس فتمنه الموت ان كنت صادقين الين ويتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين اشفقوا يود احدهم لو يعمر الف سنه يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزخز히 من العذاب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 وعلَ قَلْ بكَ بِإذْن الل فَإِنبُونَ الزَّلَ عَلَ قَلْ بِكَ بإذْنِ اللِ مُفَتِ قَل لِمَا بَنَ يَدَ مُفَضِّ قَل لِمَا بَين دَيهِ وملائكته ورسله وجبريل, وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكتبون 119. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَنْدَ النَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 110. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَلُمْ وَصَدَّقَ لِمَا مَعَهُ النَّبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَذْكَارِهِمْ كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل السياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا وَ الشيطينَك الفَ وَوعمون الن سَّح يوعمونَ الناس سَ فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوده وما هم بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من 122-أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ ان الله بما تعملون خبير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك اماني يوم قل هاتوبوا الهانكم ان كنتم صادقين بلا وَجَابُوا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَبُوا أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبُوا أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ وقالت النصارى ليست يبود على شيء وهم يتدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم فالله يحبو بينهم يوم القيام ما كان فيه يختلف ومن اغلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ملائكه ما كان لمن ان ينهى يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ نَّذِيرٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ ويم <تسجول> من مثل قولهم تشابوا قلوبهم فذكرين ان الات لقوم يوقنون ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجنه ولا تخف عن حتى <تصفيق> تتبع ملته قل امي لا وقي يذنون مو حقت لا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 مَعْهِ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَايْتَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا 日から H النصي و اذ يرفع اذا من القواعد من البيت واسمع ربنا طب لنا ان نج انت السميع اَسْلِمِنَا لَكَ وَانْذُرْ ذُرِّيَّتَنَا مِن مَّسْلِمَةٍ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِم رَّسُولًا يُنَزِّلُ عَلَيْكَ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ لَأَنَّهُ كَانَ الفاضل صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من لا يرد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ونقضاء 1. كَانَ كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 2. وعلى الذين يطيقونه فدية قعام فَوَا خَيْرًا سَوَا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَأْنُ مَا أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ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 اِذَا سَأَلَكَ الْعِبَادُ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّوَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ قُنْتُمْ تَخْتَالُونَ سقوم فتابع عليكم فتابع عليكم وعفا عنكم فالان باشروا ونفذوا ما كتب الله لكم وَقُلُوا اشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ تُعَكفُونَ فيمَساجِدَ تِكَ حدُودُ الله فَلَ تَقَمَعها كَذَلِكَ يُورَّن اللهَّ آياتتِ سِلَعََّكُم لعَب يتَّقون وَلَا تَأقُ أَم وَلَقُ بالباطل وتذلوا وتذلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من اموال الناس باسم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرو بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرو من اتقى وقتوا البيوت من أبوابها وَقُ اللهعَكُ تُشحُون وَقاتِلوا فيِي سَبل الذيذ يقاتِونَكُ وَلَا تَعتَدون إِلَّ ل يح المُعتَدين وَقَتُلُون حَسُ ثوبهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان 10. وقتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 11. فإن انتموا فإن الله غفور رحيم 12. حتى لا تكون فتنة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 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله وَقُلِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَمَلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِنْ صيام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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقام الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وفث ولا خسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَرٍّ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَنزِعُونَ وَكَنزِوَنَّ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبته فضلا من ربكم فإذا أشدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذْكُرُوا كَمَا نَذَرُكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ اوفِروا <تغفر الله> واستغفروا ان الله ناصر رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كما ذكركم اباءكم او اشد ذكرا آمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَنَا مِنْ فَلَاقٍ وَمِنْهُمْ 121 يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 122 أولئك لهم والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معتوبات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه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 وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِي وَمَا أَلْجَأُ الْخِفَامَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُمِلِّكُ الْخَرْفَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّكَانًا وَهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِذِلَّةٍ ۖ وَهَٰذَا مَا يُعِدُّ يا فسن يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كام ولا تتبعوا فقات الشيطان راعي <سؤال> عزيز حكيح. هل ينذرون الا ان يغضب الله هل ينذرون الا ان يغضب الله في غلل من الغمام في غلل وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ سَلْبَنِ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَادِهُ شديد العقام زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء وير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبي فبعث الله النبي مبشرين ومن 129-الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما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 لَكُم مَّا تَسْتَهْوُونَ بَكْسًا مَسْتَهْوُونَ بَكْسًا وَاضْرِبُوا وَانْزُلزلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُومَتَ نَصْرُ الله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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كرب لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال في قل قتال فيه كبير وقد سبيل الله وصلتنا من سبيل الله وكشفه بالمسجد الحرام والمسجد الحرام واسراج المه من اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا ينزعنون يقاتلونكم حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا ومن أولائك حبطت أعمالهم فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولائك أصحاب مَن وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ غُلَائِك يَرْجُونَ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ويسألونك عن <i> الخمر <سؤال> والميسر <i> قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع لما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبي وإن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم زينا من المصلح ولو شاء الله لاعن تكون ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امه خير من شريكت ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدكم مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى الن ال الله يَذَ إِجَنحِ وَ المَوفِةِ بإذ وَيبَين آياتاتِدين الناسِلَ عََّ بُ يتَذكَبود وَسأَل لَك المحي ي بهُ وَأَذَ فَاعتَزِم مِسَخ وَلَا تَقَرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطُورُوا فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ و سُنَّكُمْ فَتُحَرِّسُكُمْ أَن نَّاشِفُوا وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَكُم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤمن اَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا 121-إن عزموا الطلاق فإن الله سبيع عليم 122-والمقلقات يتربصن بأنفسهم نزل ستقروا 123-ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كنت يؤمن ان كن نؤمن بالله واليوم الاخر وامن لكم ان احق برد في ذلك ان اراه يصلاحا ولبن مثل الذي عليه النبي وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مروتان فَإِنْ سَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَهِلُّ لَكُمْ خُذُوا مِمَّا آتَيْتُكُمُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافُوا إلا, أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ إِنَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن قُلْنَا تَنكِحُ حَزُوجًا غَيْرًا فَإِن طَلَّقَنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله يُغَيِّبُنَ آل قَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَوِنَّ أَجَلَهُنَّ فَإِنْ أَمْسَكُوهُنَّ فَبِنْأَمَةٍ وَإِنْ فَأَسْلَفُوا وَلَا تُنْسِكُوهُ النَّضْرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ إِلَّا لِتَعْقِلُوا وَتَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَفَصْلُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فلا تعضلوا مما انياك احنا ازواجنا اذا تراضا اذا تراض بالمعروف ذلك لَهُ النَّحْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ مَضَاعِعَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا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 اِن اَرَدتُم اَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَأَنذُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَكُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَرَسَّلُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهَا وَيَذَرُونَ أزواجا تَرَبصْنَا بِأَنفُسِنَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَ مُنَّ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فُسِقَ النَّبِ الْمَعْرُوف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ أَوْ أَكْنَن سِيمُم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ إِنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُونَ النَّاسَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُونَ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا قَائْتَنَّكِ <تسجن Prison> <تضحب المكاه> حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن وَلَقَدَتُ مِنَ النِّسَاءِ مَأَ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَسْرِضُوا لَهُنَّ سَرِيضًا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْثِقِ قَدَرُ وَعَلَى الْمَقْتِ قَدَرُ مُتَاعًا لَوْ فِي حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي انك وان تعفو اقرب للتقوى ولم تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا عن الصلوات والصمات يصلى حافظوا على الصلاة وَالصَّلَاةِ يُسْقِطُونَ وقول لِلَّهِ وَقُولُوا لِلَّهِ إِقَانَتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الذينَ يُتَسَّوونَ مِكُم وَيَذَرونَ أَزواجَ وَصةً لِأَواجم وَصة لِأَزواتِهِمَّ تَعَ إلَ الحَوِ وَضَ إ الص الصج فَإ صَرَتنَ فَلاجُونَ حَلَكُم فيِي مَا فَعََّ فيِي أَفُسين فَل جُناح لَْكُم فيِي مَا سَعَنَ فيِي أَافُسَِّ مِنعَبوس وَغَّعَزيزٌ حَكِي وَلِمُقَ قاتِ مَتَع بِالم فِي حَققًا على المُتَّقين كَذَلِ إِنَّ ٱللَّهَ لَكُمۡ ءَايَٰتٌ لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ لَنُؤْثِرَ فَضْلًا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضن حَسَنَ فَيُضَع فَهُلَبُ أَ الضعافًَا كَفًا وَلهَّهُ يَقَ بِضُ وَيَد الصُقُو وَإِلََ تُجَعون أَلَ تَ رَئِيًا المَلَئِ مِن بَب الصرائلَ مِن بَعدِ مُوسَ إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا شِ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَآمَنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ايه الملك دي 129-وأت فيه, فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت قَالَ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه انَّ الَّذِينَ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَفَعَ فَكُنَّ فِي يَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُل قَالَ لِلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ كَم مِّن فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 تِلْكَ آيَاتُ وَاهَنَتْ ذُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ رُسُلٌ فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ الله انم غويم البينات وان يدنا وان يدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتم البينات لا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قدتلو ولكن ما الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا وَمِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هم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 الارض من ذا الذي يشفع عنهم الا باذنه الذي يشفع عنهم الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 119. وسع كرسيه السماوات والأرض 110. ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم 111. لا إكراه في الدين قد تبين الرشف من الغير فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنُفْصِمَنَّ لَهُ فِصَامًا لَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب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 ال يتي بشس من المشرةِ فَأتي بهاَا من الم فأت بهاَا من الموض بث الذي كَ ص والله لا يد قظال او كالذي مرض على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحلي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبِثْت يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَمَا نَجَعْلَكَ آيَةً للنار وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزَّنَ وَانظُرْ إِلَى اللَّحْمِ كَيْفَ نُغَشِّيهِ ثُمَّ نَكْسُوهُ جِلْدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخذ وَالشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ نْهَا فَلَبُ مَا سَلَفَ وَأَمُّ إلَ اللَّ وَمَنْ هذاَ فَعلائِكَ أأَصْحَابُ الن لِهُ فِي فَالبُون يَمْحَُ وَُ لِبَا وَيوبِ وَلَا يُحِبُّ كُلَّكَ السَّارِثِيمَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 وَا الرَّسُولِ وَإِن تُذُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَتَقُومُ يَوْمًا تُدْعُونَ فِي اللَّهِ وَتَقُومُ يَوْمًا تُدْعُونَ فِي اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا تَدَايِنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي كِلَّا نَمُنَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِينًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ من فَلْيُمِلَّ كُ فَإَّم يكون رَج نَيْن فَجًُا الرَأتَِ مِا تَغغَوونَ مِنّونَدَا مِا تَغَْونَ مِن الشّهَدِ أَ تَغل ل إِدهُ مَا فَتُ ذَكِ ولا يأذى الشهباء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم الَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فسوق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 فإن آمن بعضكم بعضا فسنؤتي الذي ائتمنتمه امانته وليتق الله لنراه ربّا وليتق الله لنرضه ولا تشهدوا الشهادة وَمَن يَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تُتْلَىٰ أو تخفوا يحاسبكم به الله 129-كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نسبق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك زَمَاكَسَبَتْ وَعَلَيْنَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا 121-ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 122-ربنا مَا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به انَا وَفِرْ لَنَا وَعْفُ عَنَّا وَفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا هُوَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا على القوم